انظروا إلى هذه الأفواج كيف تقاطرت من كل حدب وصوب لتقف في هذا البيت العتيق الآن ينادى لصلاة العشاء يرفع الأذان المؤذن الشيخ أحمد يونس خوجة الله أكبر الله أكبر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 لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد الرسول الله. هيا على الصلاة.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 هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا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 وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته